لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا من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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الرب التقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين قالوا يا لا تامنن على يوسف وان له لنا نصحون ارسلهم معنا غد يرتع ويلعب وان له لحافظون قال انني لا يحزنني بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ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 وجاء أباه مع رَكْنَ يُوسُفَ عَدَمَ تَعْنَى فَأَكَلَهُ الْذِّبْ وَمَا أَتَبِّمُؤْمِنِ الَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِب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 والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه حكما وحكما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 أو الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب، وقدت قميصه من دبره، ألف يا سيدها لدى الباب.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 وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا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 ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني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 ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت مِلَّةَ كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا وَمَن مَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تستفتيان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 وسابع بقره سماني ياكلهن سبعون عجاف وسابع سبعون بلاتين خبر ووخر <تعبرون> قالوا قايل اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ود ك اصبحت افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل سمان اجل ان تكون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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 كَيْلًا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَالُوا سَنُرَامِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا يا ابانا منعمنا الكيل فارسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما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 ولكن اهلنا ونحفظنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا حتى ونزلنا ونزلنا ونزلنا ونزلنا حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا ان يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 فليتوكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخيرا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 رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا فقولوا يا وَمَا وما شهدنا بِمَا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.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 عَسَوْنَ اللَّهُ أَيَّتِنِ بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَعْ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تَالَ الله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوبَ الثِّيْ وَحُزْنٌ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 السنة <تسنا> وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وَإِن كنا لخاطئين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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لفي ضلالك القديم فَلَمَّا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا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 فَعَفْوُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَمِنْ قَذَلَ قَدْرَ رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ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 توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحين.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 وَدَكُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي.